الأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصل الخطاب Oh, Amen. وهل اتى كنباء الخصم اذ تسور المحراب ادخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا اخله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا لَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا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 سَبِيلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر ألو الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَتَطَفَّقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَ النَّاسَ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمره رحابا أن حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص.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 مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار Yarım واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة تضطر في أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من وَإِنَّ هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغزاق وآخر أر من شكله أزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم لا مرحب بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قد أتموه لنا فبئس القرار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 ذلك لحق تخاصم أهل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 قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين